بلدي وقط طال الغياب أهديك يا بلدي هدية هدية وهديتي يا موطني يوم الوغار روحي في يا قدس قد طال الغياب أهديك يا بلدي هدية هدية وهديتي يا موطني يوم الوغار روح النبيه لعدو امتنا الردى لعدو امتنا المديه لعدو امتنا الردى لعدو امتنا, أمتنا المديه والنصر كل النصر يا خليله امتنا لقد انقضى من قعود وجاء يا لم تسمعي مقر الدفوف بل اسمعي صوت الرعود لقد انقضى زمن الرعود وجاء يا الصمود لم تسمعي مقر الدفوف بل اسمعي صوت الرعود اشتاق عرش you